ماجده الله وبركاته القدره لله الملك العظيم العزيز الحق له ما في السماء وما في الارض وله الحمد الاولى والاخره وله الحكم والى انه يرجعون لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يعلم ما في الكون وما دونه يعلم خافنة الاعين وما تخفي الصدور والله يا قاضي الحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء الا الله هو السميع البصير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 عما بعضوا أيها الناس اتقوا الله تعالى وعقيموا الشهادة لله عقيموا الشهادة لله وحده لا تقيموها لقريب من أجل قرابته ولا لطبيب من أجل قذابته ولا لغني من أجل غناء ولا لفقيل من أجل فقره ولا تقيموها على بعيد من أجل قرده ولا على عدو من أجل عزاوته أيها المسلمون أقيموا الشهادة لله وحده أقيموا الشهادة كما أمركم بذلك ربكم وخالقكم ومدبر أموركم والحاكم بينكم والعالم بسركم وعليتكم أقيموها كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصص شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما لا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تره او تعذبوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ايها المسلمون تلك الشهادة طموحها عظيم وخطرها جسيم في تاملها وادائها فلا يحل لمن تحملها ان يقومها ومن يقومها فانه آث في قلبه والله بما تعملون عليم ولا يحل لاحد ان يشهد الا ان يكون عالما بما يشهد به لمن يقينيا مطابقا للواقع فلا يحل له ان يشهد بما لا يعلم ولا ان يشهد بما يعلم ان الامر بخلافه ولا ان يشهد بما يغلب على ظنه حتى يعلمه علما يقينيا كما يعلم الشمس وعلى مثلها فليصد او يطوب ايها المسلمون إن من الناس اليوم من يتعارم بالشهادة فيشهد بالظن المجرد أو بنا لا يعلم أو بنا يعلم أن الواقع بخلافه يتجرأ على هذه الشهادة مراعاة لقريب أو توددا لطبيب أو محاباة لغني أو عفظا على فقيل يقول إنه يريد الإصلاح بذلك زَيَّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا كَمَا زَيَّنَ لغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا الْمُنَافِقُونَ زَيَّنَ فِي قُلُوبِهِمُ النِّفَاقُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ فَقَالَ اللَّهُ فِيهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وألثار الاصنام زين في قلوبهم عبادتها وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وهي في الواقع لا تفيدهم من الله إلا بعدا أيوا الناس إن كل مبتدئ الخطا ما يدعي أنه مصلح ورنا يظن أنه مصلح بسبب خطه عرضته فانتسب عليه الفساد بالصلاه او يتدابي اراده البيات الزينكله فتبع هوا ولكن اقراح كل الصلاح باتباع سيره الله وشريعه احكامه والعمل بما يظين ايها المسلمون ان من الناس من يشهد لشخص من يشهد لشخص وهو يقوى وهو يعلم انه لا يثقفها للشيء يجب منه بذلك هاتف عليه وراحم له والحق ان هذا الشاهد لم يرحم الممسود له ولم يرحم نفسه ايضا بل اكتسبها اثما بنا شهد به واكتسب الممسود له اثما فاضطر عليه ما لا يستحق وظلم الممسود عليه ان كان فاستخرج منه ما لا يجب عليه وان من الناس من يتهاون في امور الوظائف فيشهد للموظف المهمل لوظيفته يشهد له بمبررات لإهماله لا حقيقة لها يشهد انه تقلل عن الوظيفه لمرض وهو غير مريض يشهد انه تقلل بشغل قائل وهو مت وهو غير مسؤول وكل هذا من الشهادة الباطلة وان من الناس من يشهد لقص بانه قامت وظيفة منذ وقت كذا وهو لم يقل بها ولم يباشرها يذاع الشاهد بذلك انه يريد الاصلاح بنفع المسعود له ولم يدري انه بهذه الشهادة ضر نفسه وضر المسعود له وعقد على نفسه وعلى المسعود له ما عقد من دين لقد قال الله تعالى بعد أن أمر بإقامة الشهادة بالقف قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تشهد لغني من أجل غنا ولا لفقير من أجل فقره فإن الله أولى بهما فالأقل الشهادة لله وحده أيها المسلمون انك عادت الانسان بما لا يعلمه علما يقينيا مثل الشمس او بما يعلم ان الواقعه خلافه سواء شهد الشخص او عليه هي من شهاده الزور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من اكبر الكبائر وقد قال صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه الا انبئكم باكبر الكبائر الا انبئكم باكبر الكبائر الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا برا يا رسول الله قال الاشراك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال الا وقول الذور وشهادة الزور ثم قال يقررها حتى قالوا لا يفقد او قالوا ليسه سقط وقال انس بن مالك رضي الله عنه لفر النبي صلى الله عليه وسلم القبائر فقال الشرك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس وقال الا انبئكم باكبر الكبائر او الذور او طار شهاده الزور ايما المسلمون الا هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد يم بهما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشهاده الزور والتغرير منها لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها بقوله وفعله عظمه بفغنه حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متفيا فلما ذكر شهادة الزور جلس ليبين فداحتها وعظمها وعظمه بقوله حين جعل يكرر القول بها حتى قال الصحابة لا يسكت أو تمنوا أن يسكت وعظمه أيضا حين قد ترى القول عنها بأداة التنبيه ألا واين فطرها في حديث انس عنه قبلها من الكذائب وقال انا منبئكم باكبر الكذاب ايها المسلمون ايها الذين بنوا بالله ورسوله ايها الكافرون برحمه الله ايها الخائفون من عذابه ايها المؤمنون بيوم الحساب يوم تقفون بين يدي الله على حد وجل لا امال ولا بمنون تَنْظُرُونَ أَيْمَنَ مِنْكُمْ فَلَا تَرَوْنَ إِلَّا مَا قَدَّمْتُمْ وَتَنْظُرُونَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ فَلَا تَرَوْنَ إِلَّا مَا قَدَّمْتُمْ وَتَنْظُرُونَ أَمَامَكُمْ فَلَا تَرَوْنَ إِلَّا النَّارَ تُلْقَاهُ وَذُوقُوهُ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ بِمَا هُمْ فِيهِ تَسْتَهْزِئُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ تطوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله القائم بأمر الله الناطق لعباد الله فتوروه وهو يعرض على امته بنفسه ان يرشدهم باكبر الكبائر ليحذروها ويبتعدوا عنها وتطوروه كانه امامكم كان متكئا ثم يجلس عند ذكر شهاده الزور وتطوروه يكرم ويؤكد ان شهاده الذور من اكثر القبائل لو تسولتم ذلك لعرفتم اقيطه شهاده الذور التي انتشرت مع الاسف بين المسلمين اليوم وصار انسان يشهد لبني عمه ولقرابته ولمن بورنا ويعظمه بنفسه لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك والعقوط وهو متكه وهو متكه لم يجلس لأن الداعي إلى الشرك والعقوط ضعيف في النفوذ لمخالفته للفطرة لكنه جلس حينما تحدث عن شهادة الدور لأن الداعي إليها قوي وكثير فالقرابة والصداقة والغنى والفطر كلها قد تحمل ضعيف العقل والدين على ان يشهد شهاده الزور نرا ان المؤمن العاقل حين يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من شهاده الزور هذا التحذير البليغ لا يمكنه ان يقدم على شهاده الزور مهما كانت الاسباب والدواعي ايها المسلمون إن شهادة الزور مفسدة للسير والسلوى والفرج والمجتمع إنها معصية لله ورسوله إنها كذب وبهتان إنها أكر للمال وبالباطل وتأخير للحق فالمشهود له يأكل ما لا يستحق والشاهد يقدم له ما لا حق فيه إن شهادة الزور سبب لانتهاك الأعراض وإهراق النفوس فان الشاهد بالزور اذا شهد مره هانت عليه الشهاده الثانيه واذا شهدت الصغير هانت عليه الشهاده الكبير لان النقوص في خطر الفطره تنكر من المعصيه وتهابها فاذا وقع فيها هانت عليها وتدرجت من الاصغر الى ما فوق ايها المؤمنون ان شهاده الزور ضياع للحقوق والتقاضي للعداله وتعدعكم للثقه والامانه وارداء كل الاحكام وتسويه على المسؤولين والحكام فهي قضاه الدين والدنيا والاخره وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله لهما فالحذر الحذر أيها المسلمون من شهادة الزور وإن بيّنها الشيطان في قنوبكم ولا تأخذكم في الله نوم تلائم ولا تصرفكم عن الحق بنور كاذبة أو إراجاكم آتمة فتشاقوا الله ورسوله وتتبروا غير كبيل المؤمنين والسطر الله وإياكم لإقانة الحق والعجل والبيان وجنبنا الباطل والجور والمهتان وحمانا عما يضرنا في ديننا ودليانا وجعلنا من القوامين لله تهداء بالقفل الذين لا يخافون في الله لوم سلائل الذين لا يرضون إلا الله ولا يخافون إلا الله إنه جواب خليم ضر رحيم Thank <laughs> <laughs> you. حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شقر وأشهد عنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كرم ذلك من أترك به وكفر وأشهد عنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشاب المشفر بالمحشر اللهم عليه وعلى اله واصحابه خير الصحابة ومأثر وعلى التابعين له الليثان ما طلع الفجر وانور وسلم تسليما اما بعد ما ايها الاخوه صدق الله تعالى وتقدموا الى الجمعه وتقبلوا لها غسلكم من الجنابه وَتَنَظَّفُوا لَهَا وَتَطَيَّبُوا وَتَسَوَّفُوا وَاحْضُرُوا إِلَيْهَا مُبَكِّرِينَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ اغْتَسَلَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فِي السَّاعَةِ الأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَبَ بَدَنًا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَبَ بَطْرًا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَبَ كَبْشًا أَظْرَمَ ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجر ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضه فإذا خرج الإنام وجاء الإنسان بعد خروج الإنام فإنه لا يكتب له شيء من أجل التفكير لأنه مفوت على نفسه وأنتم أيها المسلمون في شغل في يوم لا في شغل في يومه لا في شغل وظيف ولا في شغل خاص الا من له تجاره يتاجر بها والمتجر بالتجاره مقدور ان ينصرف اذا سمع المؤذن فان النبي فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهزمون بين يديه الى ارض ولما فتر الناس وانتشرت المدينة وتفرقت أمر عمير المؤمنين عثمان ابو عثان رضي الله عنه أن يعزني جمعة الأدان الأول فكان لها أدانان أحدهم الأدان الأول يجأهب الناس وبأجل أن يحضروا وإن من المردس ان كثير من الناس يتخلفون في دخولهم او في اسواقهم من غير شغل ثم ياتون بعد حضور الامام وليتهم اذا جاءوا ليتهم اذا جاءوا قعدوا في الاماكن التي تهيئ لهم في اواخر الناس ولكنهم ياتون ياتون متاخرين ثم يزعون الناس يزعون الناس بتخطيب قابله يتخطون رقابا مصممين يتخطون رقابا منتظرين للقرار يتخطون رقابا الذين يستمعون الخطبه فيؤذونهم ويشحنونهم وهذا حرام عليهم لا يقل لهم وهم بذلك آثمون عاطمون فقد راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب را رجلا يتخطى رقابا النار فقان له ايه لذفه هذه وايذاء المؤمنين محرم لقول الله تعالى والذين يرجون المؤمنين والمؤمنات بغير ما افتاكه فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا فاعرف اين هو الداخل عليك ان تجد في المكان الذي يهيئ لك من غير ان تتخطى رقاب الناس ولقد نمت ان ام امره مره رايته اليوم يتخطى رقاب الناس ولا يثقروا عليه فخطت ان تتخطى القدر وهذا جهر منهم والان قد بلغ كل جميع العلم لانه لا يهن لاحد ان يتخطى رقاب الناس بل واجب ان يجلس في المقام الذي يصل له ولو كان في اخر الصفوف وإذا فرنا حريصا على التقدم او حريصا على ان يستظل ويكون في الظلال فلن يتقدم وبذلك يحصل له المطلوب واكر الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يعمن من يعرفون الحق ويعملون به ممن يعاملون الناس بما يحبون ان يعاملهم الناس به فان هذا خيطه الايمان أن تعامل المؤمنين بما تحب أن يعاملوا كبه أما من كان يعامل الناس بما يكون طالحا لنفسه ولو على حساب المؤمنين فإنه ليس بمؤمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أيها المسلمون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 اللهم اخصنا في ظمرته اللهم اهدنا من الضله اللهم ارفنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم رضا عن الخلفاء الراشدين وعن اولاده الذين على يمين وعند زوجاته امها في المؤمنين و عام الصحابه اجمعين و عام التابعين لهم ليحسان الى يوم الدين اللهم ارزعنا معهم واصلح اخوالنا واصلح ما اسلحت اخوالهم يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل بلدنا هذا امنا وسائر بابل المسلمين اللهم منا في اوطاننا واصلح راعيتنا وولاة امورنا اللهم اهي للمسلمين في اقصى الارض غناء صالحين يقودونهم بكتابك وسنه نبيك اللهم من كان من ولاه امور المسلمين غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لخلقك فاذله وابعده عن ولايه المسلمين أو اهديه إلى الحق يا رب العالمين اللهم أقلح بطانة ولاة أمور المسلمين وهي لهم بطانة طالحة تدلهم على الخير وتعمرهم به وتحذرهم من الشر وتذكرهم عنه اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين غير ناصح لهم ولا لعبادك فألقي في قلوبهم بغضة واعتليته عنه يا رب العالمين واغلق عليه بدله بطانه صالحه انك على كل شيء قدير ربنا وان اخواننا الذين صدقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحيم اللهم تقبل منا صلاتنا هذه ورادنا هذه وجعلها بثاقه من درجاتنا ومقبله لنا اليك اللهم نفعنا بما سمعنا انك على كل شيء قدير عباد الله ان الله يأمر بالعدل والتقى ولا ثاني ويدائد القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واعقوا بالله الهتكم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعل عليكم الله عهدا ثقيلا ان الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصمعون